الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُكَرَّمٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ 114. لما قالوا فتحرير وقبة من قبر أن يتماسا 115. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 117. قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 120. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 ويتناجون بإثم واللؤلؤ ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحيك بما لم يحيك به الله ويقولون في أفسهم ويقولون في أفسهم لولا يعذ. ربنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا 111. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإفم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون 112. إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 112. والله بما تعملون خبير 113. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر 114. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم 115. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي صدقات 111. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون 112. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم 117. وإنما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 118. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون 119. أيمانهم جن فَأَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِيَّدٍ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُنَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم في خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. 111. إن تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذِلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباء أهُم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.